this is أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَخَدِرَ عَلَيْهِ أَخَدٌ يَخُولُ أَنْ, أن لَكْتُمْ عَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَوْهُ Ah là là فذكوا رقباً أو, أو في يوم رجيم الصابة يديماً ذا na والذين كفروا بآياتنا هم